وَمَا أَسَّلمَامِ قَذَلِكَ مِرسُولٍ إِللوشِ وَمَا أَرسَلِنَ بِم قَذَلِكَ مِسُولٍ إلَوش فِلُوش لا إله إلا أنا فاعبدون إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقال التقى الرحمن وبدا صبحانه صبحانه بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يُقْبِلُ قَوْلُهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا ولا يشفعون الا لمن يرضوا وهم من خشيته مشفقون ولا يشفعون الا لمن يرضوا وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني الههم فَذَلِكَ نَجْزِي الْظَّالِمِينَ وَمَن يَقْرِ مِنھُمْ إِنْ إِلٰهَھُمْ مِّن دُونِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيھٖ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما أولم يرى الذين فَقَتَقَمَاكُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ إِلَّا شَيْئًا حَيٌّ أَفَلَا, يؤمنون أفلا يؤمنون وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا, فيها وجعلنا فيها لعلهم يهتدون وجعلنا فيها فجاجا سهلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء تقفا محفوظا وجعلنا السماء تقفا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَهُوَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا فَتَهُمُ الْخَالِدُونَ أَفَإِنِ اسْتَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ الشَرّ وَالْخَيْرُ فِتْنَةٌ وَنَذْنُو قُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرُ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِلَيْنَا ترجعون